بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بلا هم يؤمنون إن الذين لا يؤمنون بلا خير زينا, زينا له لهم أعم فهم يعمون ولا لهم سوء العذاب وهم في الآخرتهم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إنت يا نستنارا سأتيكم منها بخبر واتيكم أوتيكم بشهاب بحبس إلا لكم تصلون فلما جاء وديا الغول كما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه أنا الله انه أنا الله الأزيز الحكيم وألقي عصاك فلما لآها تهتز كأنها, كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من بدل حسن بعد سوء ثم بدلا بعد سوء غفور الرحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج غيظاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم تنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وتحدو بها واستيقنتها أنفسهم غلبو وعلوا فاظر كيف كان عاقبة المفسدين الله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 يَا يَهُنَّا سَعَلِّمْنَا مَا نَطَقَ الطَّيْرُ وَأُوتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يوزعون نمل قالت نملة قالت نملة ويا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر لحمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر لحمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدتهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون فننظر أصدقت أم من الكاذبين بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تالوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعة نمر لا تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين عالهن الملوك إذا دخلوا قريه نفذوها وجعلوا استأهلها أذل، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة لي بهديته، فنظرت بما يرجع المرسلون، الله. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع ليهم فلا فَلَنَاتِيَ سَوْهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ أَلَئِفْتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَمَّا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تقوم من مقامك وَإِنِّي وإن عليه لقوي نبي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا ولي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكلوا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء أتقيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما أته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوانين قالت رب اني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله.